بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِنَّا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنظُرُونَ 117. السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج 118. والأرض وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج 119. وذكرى لكل عبد منير 117. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد 118. والنخل باسقات لها قلع نضيد 119. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخرود 119. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود 110. وعاد وفرعون وإخوان لوط 111. وأصحاب الأيكة وقوم تبع 112. كل كذب الرسل فحق وعيد 113. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس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 هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لتجعتيد عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد منع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر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 أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بقشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص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 112. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود 113. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب 114. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج 115. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير